اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك اللهم إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق أيها لخة المؤمنون في كل مكان يصله نداء الحق نحييكم تحية الإيمان والإسلام من هنا من وسط هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد عقيلة بن هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضها بمدينة القاهرة حيث ننقل لكم صلاة هذا الفجر الطيب المبارك أخوة الإيمان والإسلام خير استهلال بخير الكلم بكلام أهل السماء إلى أهل الأرض بالذي لَا يَأْتِيهِ الباطل من بين يديه وَلَا من خَلْفِهِ. بالقرآن الكريم تلاوة قرآنية مباركة بما يتيسر من سورة العنكبوت بدءا من الآية السادسة والأربعين يتلوها علينا القارئ شيخ محمد عبد الوهاب التنطاوي أعوذ بالله للشيطان الرجيم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 وَإِذَا غُنَا وَإِذَا قُمْ وَاصِبٌ وَنَحْنُ لَهُم مُسْلِمُونَ وكذلك أن فالذين آتينا وما قلت الغواء <تصفيق> يا لون Hú, Hello? أنهم ضغطة وهم لا يشعرون يستعدلون <تصفيق> ان كان بالل و وجهنا يوم يرشاهم الوباب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن تحت أرجلهم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لن ظل أنو من الجنة ضرا لا مُبَيَّنَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ أَوْ مَنْ فَاتَتَجِرِي مِنْ تَحْتِ الْأَنْهَارِ نعم أدر العاملين <تصفيق> الذين صادروا te وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَغَيِسَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ multimassal-gál福us وطر الرزق لما <تصفيق> ولئن سألتهم من نزل من السماء من نزل من الثواب من نزل من من أكثرهم لا يعقلون وما ذا ذي وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَغِيَ الْخَيْوَانَ لَوْ كانوا il ấn sâu إلا أن يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو ك. إلى ما أليس في دعنة؟ لا هدو فينا لنهديا